وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ خَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَا بِأَسَلْمِهَا ومن الناس من يشري نفسه بتغامر ضات الله والله رافض بالعبادة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإذ لتم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 زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَسَوْفَ يُعْطَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 بإذن والله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم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 خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم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 ويسألونك عن المحيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن, ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله ورضة لأيمانكم تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس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 وقف إن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قررا ولا يحل لهن يكتن ما خَلَقَ يتربصن ما قلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن يكن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعلتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ح وَلَ مثل الذي لَ بالمارون وللرجال عليهن ندرجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا يخاف إلا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتردا به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فانطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فانطلقها فلا جناح عليهما ان يترجعا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم Altyazı <gülüyor> <gülüyor> وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرُوحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاكْرُوا لِمَكْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا والكتاب والحكمة يعيذكم به، واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغ نأجلهن فلا تعذلون أياك إحنا أزواجهن. أياك إحنا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذَلِكَ يُعَذِّبُ بِهِ مَن كانَ مِنكُم يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَأُولَئِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 فإن راد فِي عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء فإذا بلغنا لهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ختبة النساء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا, إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا قُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ف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 50.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 فَمَنْ حَسُنَ فَيُضَاعَفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا إذ قالوا قَالَ لِنَبِيِّهِمْ لَقَدْ بَعَثَ لَنَا مَلِكًا قَاتِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَلَعَصَيْتُمْ مِنْ كِتَابِكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أخرجنا من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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك, بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسططا في العلم والجسم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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتى الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك وإنك لمن المرسلين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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المزقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليانهم اُولَٰئِكَ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم من النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ألم ترين الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بيا من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظلام الغالمين أو كالذي موت على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن قال أن يحييها يحييها ذي الله بعد موتها فماته اللهم يتعمل ثم بعث قال كم لبث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 على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم رب يرني كيف تحيي الموتى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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يبتغون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولا معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والادا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترابه فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القو لا يهد القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم بترغّمَر ضات اللَّيْ وَتَثْبِتَ مِنْ أَفُوسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَبِالْهُوَ فَأَتَتُكُلَاهَا ضِعْفَينَ فَإِلَّا مَنْ يُصِبَهَا وَبِالْهُوَ فَتَطْلَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَبُّ صِيرْ أَوْ يد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري, تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار, فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات العالمين عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيَمّ الخبيث منه تُفقّون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم قُرْءَانَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس علحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقاء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 الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أن يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبش هداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة إلا تكون تجارة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 Allah Allah razı olsun. Um, şey.